ربنا كبير الامل في الله ده الموضوع بتاع حلقه الليله يا شباب ده الموضوع بتاع حلقه الليله يا امه محمد الامل في الله الناس كلها دلوقتي عايزه كلمه امل للاسف لما واحد بيروح مستشفى الدكتور يقول له يقول له الاخبار ايه يا دكتور يقول له الامل في الله يحس ان هو اتقتل الدبح كاني خلاص بيقوله ما عادش في امل لا يا جماعه الامل في الله كبير كلمة الامل في الله دي لازم تفتح لنا ابواب الامل والانشراح والتفاؤل في الدنيا كلها الامل في الله يا شباب الامل في الله يا كل مبتلة يا كل واحده عندها عقم يا كل واحد عنده مشكلة يا كل شاب وقع في براثن المخدرات والمعاصي ومش مصدق انه هيقدر يخلص الامل في الله يا امه محمد الامل في ربنا العظيم ربنا كبير هو ده شعار بتاعنا الليله الله ازاي هتثبت في طريق وانت ما انتش عارفه هتثبت في طريقه ازاي وانت ما عارفه عايزين نعرف ربنا يعني النهارده الليله هنعيش مع معاني معاني جميله قوي يا جماعه معاني من ايات كتاب ربنا ونجيب الشوادر بتاعتها في الواقع ونحس قد ايه ربنا كبير وقد ايه في امل في ربنا سبحانه وتعالى كان في شاب من الشباب اتفق مع فتاه على الوقوع في جريمه الزنا فتاه اجنبيه ولا اعوذ بالله لما راح الفندق فبيقول افتكر افتكر ربنا افتكر سيدنا يوسف وعفاف سيدنا يوسف اترعب انا هعمل انا هقعد في المنكر ده ازاي فحاول انه يهرب باي فقال لها انا انا مش هقدر قالت له ليه قال لها اصلا انا عندي ايدز قالت له طب وايه يعني طب ما انا عندي ايدز لا اله الا الله سبحان الله كان يودي نفسه في داهيه ربنا انقذه لما تبلى ربنا لما خاف من ربنا ربنا انقذه يا شباب لو تبت لربنا ربنا هيفرج كل ابتلاءات حياتك لو رجعت ربنا ربنا هيفرج كل كروبات حياتك درس الليله بيقول لك في الله كبير بس اعرفه بس وقف على بابه بس توب ليه بس خليك معاه وشوف ربنا هيعمل لك ايه عشان كده أول شعار معنا الليله ما ودعك ربك ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما ربنا مش هيسيبك طول حتى تفتكر القصص اللي مرت عليا طول حياتي في الناس اللي راحت عمره وشفتها أو عيشتها أو سمعتها راحت عمره وربنا فرج كرباتها كان لنا واحده جارتها يعني كانت فاتحه اتيليه وبتطرز وبتعمل تطريز للعبايات والفساتين الافراح فبدات تسمع دروس ثبت الى الله اتصلت بزوجتي قالت لها اعمل ايه فزوجتي سألتني وقلت لها حرام قولا واحدا الموضوع ده حرام ده انا بكسب الوف حرام ده انا مديونه حرام ده انا مفيش الموضوع منتهي الا المال الحرام ثابت لربنا وثابت الشغلة بتاعتها وضاحت بدخل كبير جدا بعد فتره اتصلت بزوجتي قالت لها انا بقى لي 5 سنين ما انجبتش ما خلفتش ونفسي انجب وبالعافيه حوشت وعملت جمعيه ومعايا مبلغ يطلع عمره هي اما عملت طف انابيب اعمل ايه فزوجتي سالتني قلت والله هي حرة ولكن انا لو كان هطلع بالعمره طبعا بلا فيصات طلعت عملت عمره ومن اسابيع قليله من فتره بسيطه لقيتها بتتصل بزوجتي بتقول لها انا حامل بعد ما رجعت من العمره ربنا كبير ربنا كبير يا جماعه ما ودعك ربك مش هيسيبك بس انت ما تسيبوش افتكرت قصة واحد قريبنا كان عنده حصوه في غده اللعابيه دهي والحصوه دي بتبقى مؤلمه جدا لما راح في العمره وشرب زمزم بيقول لي حاجه قاعده تخرج تخرج تخرج لغايه ما طلع الحصوه في ايده ولسه محتفظ بيها زي ما قرات زمان لابن تيميه زي ما الف لما كان بيطوف حوالين الحرم ونزلت حصوات وهو بيطوف حوالين الحرم مرض الحصوات دلوقتي مستشفيات الكلى يعني انا نفسي عملت عملية بسبب حصوه سدت الح... سبحان الله يا جماعه مرض شديد ومرض يعني مؤلم جدا للعيال سبحان الله العظيم افتكرت القصة اللي كنت سمعتها من شيخنا الشيخ محمد حسان يا رب ربنا يبارك فيه لما واحد راح عمره والراجل ده كان مشلول طول عمره مشلول راح هناك قال له حطوني هنا اهو على الكرسي في صحن الكعبه وقال والله يا رب ما انا من هنا على الرجلية رجلي على المقابر والله يا رب ما انا من هنا على الرجلية رجلي على المقابر والله يا رب ما انا من هنا على الرجلية او على المقابر الراجل اخذته غفوه نام صحى على صوت واحد بيقول له قوم امشي قوم امشي قوم بيقول انا قمت مفزوع قمت على رجلي لقيت نفسي بمشي انا ما صدقتش نفسي الراجل كان هيتجنن قعد يطوف حوالين الكعبه وهو بيصرخ سبحانك يا, سبحانك يا ملك سبحانك يا ملك ما ودعك ربك اوعى تفتكر انه هيسيبك لو ما سمتهوش اوعى تفتكر انه هيسيبك طول ما انت واقف على باب اوعى تفتكره كده يا جماعه يا جماعه كل عباده قيام الليل ربنا ينزلها من مستشفى ان في اشفياء الصدقه ربنا عمل معجزه واجرى سحاب لواحد كان بيطلع ثلث ماله لله اسقي حديقه فلان الدعاء فقد فتح له باب ال يا اخواننا كل طاقه بتعملوها في حياتكم كل طاقه ليها ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى كل عباده اوعى تضيع عباده سمعت عنها اوعى تضيع عباده سمعت عنها الشعار الثاني يا جماعه معانا الليله نصيب برحمتنا من نجا كم دعاء ربنا استجاب من يوم ما نزل سيدنا ادم كم كرب ربنا فرجه كم ابتلاء ربنا ازاله كم هم ربنا كشفه هتيجي على الهم بتاعك انت هتيجي على الكرب بتاعك انت كان احد الاخوه رايح حج جاب تاشيره الحج ولكن معرفش يجيب تصريح العمل فراح مش قادر هيموت عايز يروح بيت ربنا باي طريقه راح المينا الضابط بتاع يعني الضابط بتاع المرور بي بص قال له ايه ده انت معاكش تصريح سفر قال له معلش بس الظابط يجادل وهو يجادل معلش طب خلينا نسافر الظابط في الاخر اتخنق منه قال له انت عايزني ازاي اطلعك واسفرك وانت معكش تصريح سفر لا نفسه بيصرخ فيه قال له عشان نفسي حج نفسي اروح ربنا سبحانه وتعالى كان ربنا تقبل منه الصدق في كلمه عاوزك يا رب كان لما قال انا عاوزك يا رب عاوز حج بيتك يا رب ربنا تقبلت منه هذا الصدق فتح باب ففتح قلب الظابط قال له خلاص اطلع اطلع كانت السفينه خلاص قفلت ابوابها وخلاص وطنطلق الضابط وقف السفينه وفتح اللي بوطحتها ثاني عشان صاحبنا يطلع وحق فعلا نصيب برحمتنا من نشاء يا جماعه عايز نعرف رحمه ربنا قد ايه ده ربنا سمى نفسه ارحم الرحيمين انا عايزك تعرف يعني مين الرحيمين مين الرحيمين عشان تعرف يعني ايه ارحم الرحيمين امك اللي لو انا مريض وبقع من طول من الالم وبتلوى وفي ايدها الدواء وبقول لها اديني حبايه عشان مراتك حبيبتك بنتك حبيبتك اختك حبيبتك تك اخوك حبيبك صديقك حبيبك تخيلوا يا جماعه دول الرحيمين ربنا ارحم من كل دول عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر اللي مش عارف رحمه ربنا ده ايه كانهم حمر مستنفرة فرط من قصوره انتوا فاكريني ايه فاكريني اسد فاكريني جاي افترسكم ده, أنا ده أنا الرحمن بالرحمن الرحيم انتوا بتهربوا مني ليه بتهربوا من رحمتي اللي ده انتوا لو اذنبتوا 1000 سنه ورجعتوا لي هتقبل منكم كل ذنوبكم على انها حسنات انتوا بتهربوا مني ليه يا جماعه ده انت لو سمعت ان في واحد بيحبك او واحد قال انا بحبك هتحبه عشان بيحبك طب ربنا بيقول انا بحبك سبحانه وتعالى يا اخواننا الرسول صلى الله بيقول لربنا في الاخر لا احصي ثناء عليك لا احصي يعني انا عاجز عاجز عن الشكر يا رب النبي في النهايه بيقول لربنا عاجز عن الشكر يا رب نصيبه برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ده شعر ثالث ولا نضيع اجر المحسنين اوعى تفتكر انه هيضيعك مش هيضيعك مش هيضيعنا يا جماعه ربنا كبير يا جماعه الامل في ربنا عظيم يا جماعه كنت واقف مع احد الناس الفضلاء جدا ربنا يبارك فيه ويفتح على ايده يا رب باني برجين لليتامى عندنا ومفرغ حياته ليهم ومسخر حياته ليهم ولليل نهار في مصلحه اليتامى والسعي واعمار بيت ربنا سبحانه وتعالى كنت مره واقف مع قال انا المفروض كان زماني ميت الوقت في المقابر بنيال قلت له ليه قال لي كان بيبني برج جديد كبير لليتامى فالاسانسير بتاعه شغال ولسه شغالين بقى في الحديد و... وفي حديد كتير على السطح فبيقول ركبنا الأسنسير عشان نطلع ل... ل... لدور عالي الحديد اللي على السطح فجاه قام على الأسنسير لما وقع عليه الاسانسير اتهبد كنا مثلا في الدور التالت الرابع اتهبد للدور الأرضي في لحظه اتهبد للمسقط في لحظه اتهبد على طول المفروض في ناس ماتت بسبب الموضوع في ناس عاشت حياتها كلها في شلل رباعي بسبب الموضوع في ناس اتكسر عضمها كله بسبب بيقول نزل فالاسانسير استنى ده الموضوع ما خلصش بيقول الاسانسير نزل فجاه فالحديده الاسانسير ما بينزل في حديدة بتطلع كده ثقل يعني توازن اثقال الحديدة اللي وزن الثقل طلعت زي ما نزل فجاه متطلعه فجاه طلعت لفوق خرجت من المجره بتاعتها وقامت نازله على الاسانسير بيقول شقه الاسانسير في النص هو واحد من اللي بيساعدوه واقفين بيقول وقعت الحديده ده اللي ثقلها قد ثقل الاسانسير والناس راكبه فيه وقعت ما بيننا احنا الاثنين لو كانت وقعت على حد كان زمانه مش الدبح ولا اتعجن كان زمانه ما حد ما بانوش اثر اصلا بيقول والله أنا خرجت من انا واقف قدامك اهو مفيش حاجه حصلت له ولا نضيع اجر المحسنين ما وضعك ربك نصيب برحمتنا من نشاء ربك كبير ربنا كبير الراجل ده بيصرف حاجات اليتامى والمساكين مش هيسيبه اللي بتصرف حاجات الارامل والمساكين هي اللي بتصرف حاجات الفقراء واليتامه هي اللي بتصرف في العباده اللي بتصرف في الدعوه هي اللي شغالين ربنا يا اهل الطاعه يا اهل الايمان يا توابين يا شباب يا تايب يا بنت ربنا وبتقولوا له عاوزينك رب ربنا بيقول ولا نضيع اجر المحسنين الشهر الرابع معانا وحنانا من لدننا تخيلوا يا جماعه تخيلوا بصوتك تخيل واحد كان يعني راجل بيشتغل وموظف وعنده بيت واسره وبنات واولاد ومسؤوليات فقى اترفض من شغله اترفض من الشغل ما عادش له مصدر دخل طب يعمل ايه بدا ينزل يدور على شغل وهو بينزل أصيب بمرض المرض بدا يزيد يزيد, يزيد. لغايه ما المرض زاد جدا ما عادش قادر يشتغل ولا يدور على شغل بدا يمد ايده للناس يروح لده ولده ولده لا ده راضي ولا ده راضي ولا ده راضي طب اعمل ايه طب اروح فين بدا يبيع عفش بيته حته ورا حته ورا حته البيت بقى على البلاط ما عادش قادر يدفع الايجار من الشقه بقى هو واولاده ومراته في الشارع والمرض زاد عليه بقى مقعد مشلول بيزق ولاده ما عادش قادر يعمل حاجه جه واحد قال له بص انا هعالجك بره في افخم مستشفى على حسابي وهابني لك بيت انت واولادك افخم بيت على حسابي وهعالجكم كلكم واعمل لكم دخل شهري واديت علي رجع لاولاده عايشين عايشه مفيش بعد كده الراجل ده لو الراجل اللي عمل له كل ده مره جه له الساعه 2 او 3 بالليل يزور في بيته مش هيقوم له لو قعد في اي مجلس مش هيتكلم عنه ربنا عمل معانا اكتر من اللي الراجل ده عمله مع الثاني ربنا عمل معانا اكتر من كده يا جماعه ربنا هو اللي بيشفيك هو اللي بيويك ربنا هو اللي خلقك هو اللي محافظك على مراتك واولادك هو اللي حافظك في اهلك ومالك ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مفرك كروباتك هو اللي مرتب حياتك هو اللي شال عنك مليون ضر ربنا هو اللي كل نعمه في حياتك منه سبحانه وتعالى احنا بنعامله كده ليه يا جماعه احنا كل حاجه عايشين فيها ببلاش ببلاش ببلاش يا رب يا رب انت عايشتنا رب كان لاحظنا نازل داخل حمام جامع فداخل حمام الجامع متكفف جدا والحمام الأرض طين والموضوع مختلط مش عارف داخل ارفاد بيقول لي ايه واحد داخل زاحف على ايديه ورجليه لاني رجليه مشلوله فعايز يدخل الحمام فداخل بيزحف على ايديه ورجليه ودمه سبحان الله العظيم صاحبه بيقول انا انا قلبت زفت طب ازاي طب انا مش مقدر نعمه الرجلين ازاي انا مش مقدر النعمه دي ازاي احد الناس كان في الحرم فقاعد بيقرا قران وواحد قعد يطوف ويبص له قوي ويطوف ويبص له ويطوف فالراجل في الاخر قال له انت عايش مني ايه انت بتبص كده ليه قال له انا انا والله للاسف ايديا دي ايدين مش طبيعيه انا ايديا الاثنين مقطوعين دي ايدين صناعيه معرفش ادخل الحمام معرفش اتطهر بعد ما ادخل الخلاء ولا اعرف ادخل الخلاء غير لو حد يساعدني لاني ما ليش ايدين اقدر اعمل بيها حاجه ممكن تيجي معايا الخلاء الراجل نزل دخله الخلاء وبعد كده ساعده في الطهاره وبعد كده خرج بيقول خرج الرجل اللي دي مقطوعه وبص للسماء وقال اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا باين اللي فوق يا جماعه انت جربت مره انك تقف في اشارة مرور او في رصيف نص ساعه مش عارف تعدي لانك انت ما بتشوفش لانه ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك في نعمه البصر ربنا يعافي كل مبتلى يا رب يا رب ويكرمه في الدنيا وفي الجنه يا رب تخيل نص ساعه واقف ما فيش حد عايز يعديك ما فيش حد معاك يعديك وما انت شايف تعدي جربتوا يا جماعه نعمه واحده من نعم ربنا تروح مننا ببلاش يا جماعه كل حاجه ببلاش ببلاش يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيقول وحنانا من لدنا نعم ربنا دي هتعملي فيها ايه نعم ربنا دي هتشكره ازاي نعم ربنا ده هنعمل قصادها ايه ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير بس احنا لازم نبقى احنا كمان زي ما ربنا خلقنا في احسن خلق اراد مننا احسن عمل ربنا قدرك اعلى قدر ربنا اشترك باغلى ثمن بالجنه اغلى ثمن في الوجود ده قدرك عنده طب هو قدره عندك قد ايه عندك قد ايه قدره عندك قد ايه عشانه هتعمل ايه عشانه هتعملي ايه عشانه هتتعب في ايه الشعار اللي معانا بعد كده فإنك باعيننا الله يا رب الله على رحمتك وعنيتك ورعايتك يا رب واحد زميلي جراح جراح في الجامعه بيحكي لي بيقول لي راح مره مركز اطفال انابيب عشان في حاله هيسحب عينه من منه عشان من الراجل عشان الحيوانات المنويه لقاحوا بيها البويضه ويحصل الموضوع باذن الله سبحانه وتعالى فبيقول رحت لقيت شاب جميل جدا واخ ملتزم ما شاء الله وكتر بالله والسنه فبيقول قصته ده ايه قصته اصلا يعني وابتلى بالعقم ولف على كل الوسائل ما فيش فايده عمل طفل انابيب بعد كده بعد ما الطفل مات للاسف الشديد مات بعد ما خلاص بخشف ابنه ما انا ايه ودي اخر محاوله اخر حاجه عنده وممكن اخر حاجه عنده ان هو يجي يعمل طفله انابيب تاني لعل ما عادش في امل غير كده في الله سبحانه وتعالى فبيقول ف يعني كان صعبان عليه جدا فبيقول فبدا يسحب العينة من بتاعه الحيوانات المنوية عشان يديها لقحوها في يسحب اول عينه مفيش تاني عينه مفيش تالت عينه 4 5 6 7 10 14 عينه سحبها له في الاخر شافوا ال عينة بعد كل البهدله دهي الله المستعان لقوا مفيش فيها كلها غير تلت حيوانات منويه ثلاثه بس 3 بيفحصوهم لقوا الثلاثه ميتين ما بيتحركوش يا ميتين يا بيموتوا خلاص الدكاتره كلهم قالوا 0% لا يمكن لا يمكن يجي فيها نتيجه فصاحبي قال يا جماعه ندي له فرصته يا جماعه فكلموه قال لهم لا خلاص ربنا كبير ربنا كبير انا مسلم امري لله سبحانه وتعالى بيقول بداوا مجابوا ثلاث حبات منويه اللي هي شبه ميته عملوها مع تلات بويضات اول مفاجاه ان البويضات فعلا قبلت الحوانات المنويه ثاني المفاجاه ان لما زرعوا الثلاثه في الرحم الثلاثه عملوا اجنه بقت مراته حامل في ثلاثه مراته وهو اصلا سبحان الله العظيم كان امبارح مبتلب الاشلل مراته حامل في ثلاثه نفس اليوم ده كل اللي اتعمل لهم يا جماعه ده النسبه الطبيعيه اصلا في العينة 100 مليون حيوان منوي 100 مليون ده عنده 3 وميتين ما بيتحركوش ولكن الملك الجليل ربنا كبير يا كل واحده مبتلاه العقم اوعي اوعي تصي ظن فلا ما تبصوش برجليكي ربنا عظيم اطلع اعمل عمره اطلع يا اخي حج يا اخي اطلع يا اخي روح له بيتقول له يا رب قصدك يا رب ده كلمه حج يعني قصد يعني قصدك يا رب قصدك يا, يا رب انت اللي هتفرج لي كرب يا رب يا جماعه ربنا كبير بس خلينا على بابك خلونا مع اوعوا تسيبوه ما يسيبكوش بعد كده سبحان الله بعد شهور صاحبي جه قال لي قال لي ده ده, ده مراته كانت في المستشفى وعندها نزيف يا نهار طبعا كلنا اتخعبنا هو شكله مش هينجب ولا ايه يعني الموضوع هيحصل زي مرهونيه ولا ايه فمن ايام قلت لصاحبي بالله عليك يا اخي اتصل بيه اطمن عليه شوف هو عامل ايه رد عليا صاحبي قال لي ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى طبعا الكلام ده كان كم من شهور يعني بقى معاه ولدين توام ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا مالي على نيتو بيهم بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى نصيب برحمتنا من نشاء فانك باعيوننا ربنا كبير يا جماعه ربنا كريم الشهر اللي بعد كده ربنا ربنا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا احد اخواننا اصحابنا كان نفسه في عربيه قوي كان هيموت على العربيه قعد يحوش جنيه وورق جنيه وورق موت نفسه لغايه ما جابها اما جابها فرحان بيها بقى ناقص ان هو مش عارف اقول لكم يا جماعه بقى بي... بي... كانه بيحمي ابنه الصغير وهو طلع جابها طلع بقى مسافر بيها فرحان بيها بقى وطلع مسافر بيها والعربيه على وهو مسافر العربية اتقلبت خرج منها بيبص لاخرده بيقول انا اللي جه في لساني ساعتها اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها كمل السفر بتاعه يعني بعد ما سافر البلد اللي ورايحها يعني سفر بدو رايحها ربنا كانه ربنا بعت له واحد قال له في حته ارضيرهك تتاجر فيها وده نقطه وده فرصه تاجر فيها كسب 100000 جنيه راح اشترى عربيه اوكتافيا اوكتافيا احسن طبعا بكثير جدا من العربيه اللي كانت معاه سبحان الله جاب اوكتافيا من خزائن الله بدعوتين اللهم اجرني في مصيبتي واقلب لي خير منها جاب اوكتافيا من خزائن الله بالثقه في الله بالرضا عن الله جاب اوكتافيا من خزائن سيدنا زكريا خد يحيى من خزائن الله بركعتين وهو بيصليهم الملائكه نزلت بشارته يا نعرف ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعرف الملك الشعر اللي بعد كده ولا هم منا يصحبون ولا هم منا يصحب اخطر تهديد في القران كله ربنا بيهددك بيقول هسيبك مش هاصاحبك في الطريق النبي كان بيقول لي ربنا, ربنا صاحبنا خليك معايا يا رب انت الصاحب في السفر ربنا بيقول ولا هم منا يصحبون هسيبك هقول لك كملي لوحدك هقول لك كملي الحياه لوحدك تقدري خلاص ما تحصنيش خلاص ما تتمرضيش على حكمي خلاص ما تدينيش ضهرك خلاص ما اقولكش تعالى وتبقى بعني ولا هم منا يصحبون يعني كان واحده راحت المستشفى سيتي انا كنت مريضه فبدات تاخد علاج مهما تاخد علاج مفيش فايده فكان اللي بيكشف عليها زوجتي فزوجتي شكت ان سبب نفسي فقالت لها انت ايه يعني انت حاجه تعباكي حاجه مشغلاكي الهم حاجه مزعلاكي شكت ان سبب عدم الاستجابه للعلاج يكون هم نفسي او دي او او قالت لها انا اتجوزت من فتره يعني من كذا سنه اول ما اتجوزت حملت اول ما انجبت جت بنت جوزي قطعني وطلع عينيا حماتي بهدلتني وسودت الدنيا عليا ولا اعوذ بالله بهدلوني يطردوني من البيت وارجع ويطردوني وارجع واسيب البيت واخده بورجع حملت تاني جه بنت برضه سو... بهدلوني قطعوني بهدلوني في حياتي اخر بهدله واطلع بره البيت واجي واخده بواجي حملت تالت جه ولد ولكن عنده ضمور في المخ ملفين بيه على مستشفيات مصر كلها متبهدلين بيه في المستشفيات كلها ومفيش اي استجابه للعلاج سبحانك يا رب نرضى يا جماعه نرضى بربنا يا جماعه ولا هم منا يصحبون ما تخسرش ربنا بسخطك على قضاء ما تخسريش ربنا بتمرودك على حكمه وعلى امره وعلى نهيه ما تخسروش ربنا باعراضكم عنه ما تخسروش ربنا باستغناؤكم عنه في حياتكم ولا هم منا يسحبون المماثله اللي كان جالها سرطان واتعبت واتحجبت وصامت التمثيل وعشان بقى في الإيمان وبعد كده عملت تحليل ثاني طلع ما عندهاش حاجه الحجاب اتخلع والتمثيل اتراجع له ثاني والفجور رجع شد من مكان لا اله الا الله آه من استدراجك يا رب آه يا رب لما بتريد انك تستدرج عبد كانت راجعاله عشان خايف من السرطان مش من ربنا هو ربنا اللي عنده بس سرطان هي خزاء العقوبات كل اللي فيها سرطان خلاص نشوف يا جماعه اللي هيسيب ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عامل في غده في الجسم الغده دي اسمها الغده النخاميه كانوا بيسموها عندنا في الطب يسموها الماستر جلاند الماستر يعني سيده الغدد الغدد دي الجسم عامله زي الوزراء ده كل وزير له تخصص الماستر جلاند دي هي رئيس الوزراء بتاع الجسم غده مسيطره على الغدد مسيطره على المراكز الحيويه بجسم الانسان غده اخترا جدا الغده دي نص جرام تخيلي حته دهب نص جرام نصف جرام الغده دي. الغدة دي لو حصل فيها خلل ممكن نمو الإنسان يقف لدرجه ان يبقى طوله 37 سم يعني طول المسطره ال 30 سم لو ربنا وقفها لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا عاصي لو ربنا وقف نص جرام في جسمك يا مفسد يا اللي بتاكل حرام يا ممثله يا مغني يا اللي بتبرزوا ربنا بالمعاصي اللي فاتح قناه فضائيه اباحيه يا اللي يا فاتح موقع نت منحل يا بتغني وبتفتني الشباب بصوتك يا متبرجه يا اللي بتفتني الشباب يا عايش في قصه حب حرام لو ربنا عطل النص جرام ده هو فيك هتعمل ايه بتقط طول المسطره لو ربنا عطل اي حاجه في جسمنا هنعمل ايه يا جماعه ولا هم منا يسحبون بنتوسل اليك رب ما رب احنا ما نقدرش من, من غيرك ربنا صاحبنا ربنا صاحبنا وأفضل علينا يا رب انت الصاحب في الحياة أنت الصاحب في الليل والنهار يا رب ولا همنا هم يسحبون الشعر اللي بعد كده وإليه يرجع الأمر كله كل حاجه بترجع لربنا سبحانه وتعالى لوحده واليه يرجع الأمر كله كنت مرة رويح اخلص ورق حكوميه بس خطيره جدا يعني كان تاثيرها بالنسبة لي خطير جدا يعني كانت مهمه جدا فرايح للراجل الراجل كتاب لي ورق عليها يضمن لي المصلحة, ينسفها قلت له ايه ده يا عم كتب لي كمان بالام احمر قلت له ايه ده يا عم قال لي هعمل ايه ومش هعمل ايه وانت مش عارف ايه وزر. ايه يا عم سبحانك يا رب انا بتولف بذنبي النهارده بس قمت قلت السلام عليكم وقمت رايح الجامع اللي بالله وقمت راجع والله العظيم كانه ادم تاني اول ما شاف لي ايه ده انت عايز انت عايز عايزني مكتوبلكش عليها اهو مش هكتبلك عليها اتفضل والمصلحه خلصت سبحانك يا رب ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير كان في احد الامراء السعوديين ادى لواحد يعني واحد معرفة يعني اداله ست تاشيرات حج هو ومراته وعيلته فالراجل راح السفاره السعوديه منفوخ ومنفوش انا الامير فلان الفلاني مديني ست تاشيرات وانا مش عارف ايه والجوازات اهي ست الجوازات اهوت طب اتفضلوا احنا هنخلصك الايه هنحطلك التاشيرات وننزلها لك ثاني طلع حط له التاشيرات في الظرف السلام عليكم وعليكم بيفتح الظرف وهو منفوش بقى ايه ده الجواز الاولاني مش جوازه ده جوازه حد تاني والتاني ده جواز واحده مش مراتي والتالت ده مش جواز عيالي ده مش الجوازات بتاعتنا الست دي بتاعه ناس تانيه رجع السفاره بسرعه على أهم ست جوازات لسته ما لهمش اي واسطه اي واسطه طب وهو اصل الامير اراد ان السته دول يطلعوا ولكن مالك الملوك اراد ان السته دول هم اللي يطلعوا لو ربنا ارادك محدش هيمنع الخير عنك ولو ربنا حرمك هتعمل ايه وهتروح فين هتروح فين يا جماعه الله قادر يا جماعه هي نفس البيضه يطلع منها طاووس ويطلع منها عصفوره ويطلع منها غراب ويطلع منها يمامه هي نفس البذره يطلع منها تفاح ويطلع منها موز هي نفس نقطه الميه يطلع منها راجل ويطلع منها ست الله قادر يا شباب الكون ما بيستحملش كلمه على ربنا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الارض وتخر الفباله هده ليه رب عشان سمعت كلمه كفر على ربنا سمعت ربنا بيعصى شافت ربنا بيعترض عليه سبحانه وتعالى كان احد الناس اتجوز واحده وربنا رزقه منها ولد في طفل في طفل قال لا كفايه بقى في طفل قال لا في طفل ايه يا بنتي في ايه في طفل قال لها علي قسما بالله علي الطلاق لو جبت عيل تاني لانت طالق اهدى يا عم ده رزق من ربنا حد يقول لي الرزق لا وهصرف منين واجيب منين ها حملت لا حول ولا قوه لو ولدت خلاص هتتطلق فإذا بها تلت توام فبيقول خلاص يا كانت تطل ولا قالوا تطل ازاي انت قلت لو جابت عيل ربنا جاب لك اتنين ربنا كبير شوفوا العبد بيطحامك في علاقته مع الله وربنا كبير ازاي وربنا سبحانه وتعالى كريم ازاي ربنا الملك يا جماعه ربنا الملك العظيم ربنا الملك الكريم عايزين نعرف ربنا عايزين نعرف ربنا عظيم قد ايه عايزين نعرف ربنا كريم قد ايه ده وزير بخط اقلم يهدم مستشفيات ويبني عماير ويعمل طرق بخط اقلم واحده امال الملك بقرار من الملك بكلمه من الملك يحصل لك ايه ويحصل لك ايه انت مستقبلك مكتوب بحبر سري على ورق انت مش شايفه ولكن ربنا يراه ويعلمه ولكن انت مش شايف حاجه بس مكتوب هنروح فين يا جماعه هنروح فين ربنا اللي بيملك الامر كله يا من سبحت له البحار بامواجها وسبحت له الطيور باصواتها وخفقانها وسبحت له الافلاك بدورانها وسبحت له المحيطات باسماكها وسبحت له الاشجار باوراقها وثمارها يا من تطوى القلوب بنبضاتها وسبحت له الدماء بشرايينها يا من سبحت له كل ذره في الكون يا اله الكون العظيم عايزين نعرف ربنا يا جماعه عايزين نعرف الملك العظيم الجليل هنعمل مع ايه عايزين نعرف احنا فين ورايحين على فين وهنعمل ايه مع ربنا ربنا كبير والامل في الله كبير وانا النهارده يعني, يعني الموضوع كبير والله وكان نفسي اطول معاكم اكتر من كده ولكن انا عايزك تخرج من درس الليله بكلمه واحده وجهت وجهي اليك وجهت وجهي اليك يا رب انا عايزك تتعلم انك تقول لا لنقفرك زي ما الصحراء قالوا لفرعون قول لكل حاجه بينك وبين ربنا لن نقفرك قول لكل حد بينك وبين ربنا لن نقفرك قول لكل مال او حاجه بينك وبين ربنا لن نقفرك والذين شهدوا فينا انتوا عارفين انتوا بتتعبوا عشان مين انتوا عارفين انتوا كنتوا صايمين عشان مين وقت تنزلوا تصلي الترويح مين وقت ترجعوا تناموا تصلو التقد مين انتوا عارفين عشان مين فين يا جماعه وجهت وجهي ليك فين فين الامن بالله لو انت ابن وزير ووقفت في حمله مرور والضابط وقفك والتئل عليك هتقول ايه ده انا حطه تحت دارسي طب ربنا لو مولاك تعمل ايه فين الفرح بالله فين الفرح بالله لو 10 عبيد اتباعه. كل واحد اتباع لواحد فتقابلوا في فكل واحد منهم اكثرهم فرح والاخد ما اكتر واملك اكتر ومركز اكتر انت سيدك ملوكه قد ايه وغناها قد ايه فين الفرح بالله فين يا جماعه فين الثقه في الله ده احنا لما بنحتاج ربنا بنمرض بنقف على باب الدكتور 3 شهور نستناه ثقه فيه طب الثقه في الله توقفنا على بابه قد ايه فين التوكل على الله ده انت لا موكل محامي كبير بتبقى حاطط في بطنك ايه بقى طب انت بقى لو موكل ربنا في كل امورك كفى بالله وكيلا كفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى يا يا شباب انا عايزكم تعلموا الثقه في الله الحب لله الرضا بالله الأمن بالله الفرح بالله عايزين نعيش في المعاني دي كلها كلمه يا رب انا بوصيكم قبل ما اسيبكم بكلمه يا رب كلمه يا رب كلمة الامل في الدنيا كلها الكلمه دي اخطر من ان لو ابوك كان سابلك ملايين قبل ما يموت دي اخطر من انك لو كنت طلعت بمذير الكلمه دي معاكي اخطر من انك لو كنت طلعت ملك الجمال العالم كلمه يا رب اخطر من الاموال في التجارات اخطر من القنابل النوويه في الحرب والله العظيم امريكا معاها نووي ولكن احنا معانا يا رب احنا اللي ننتصر لو احنا مؤمنين كلمة يا رب اخطر من الجمال في سوق الجواز اخطر من الشهادات في سوق الشغل اخطر من الوسائط والرشاوى في في رسول على اي وظيفه كلمه يا رب اخطر من الدواء في اي شفاء يا رب يا جماعه ربنا كل ليله بيتنزل لينا بينادينا سبع نداءات سبع نداءات ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من سائل فاعطيه انا يا رب هل من مستشفي فاشفيه انا يا رب هل من تائب فاتوب عليه انا يا رب هل من مستغفر فاغفر له قوموا وقولي انا يا رب قوموا تهجدوا الليله قولوا انا يا رب من ذا الذي يدعوني من بيرزقني فارزقه من يسترزقني فارزقه من يستكشف الدره فاكشفه سبع نداءات كلنا بنتدبيها نقوم يا جماعه نقوم ونقول من ذا الذي يدعوني انا يا رب انا بستكشف الدر بيك انا بسترزقك انا بتوب اليك انا بستغفرك انا بطلب منك يا رب العطايات كلها يا رب في ديني ودنيايا واخرتي يا رب ربنا كبير ربنا كبير اوعى اوعى عن ربنا خوف من رزق اوعى عن ربنا خوف من مخلوق اوعى ما تطرح على ربنا اي حاجه خف على جواز ولا على شغل اوعه ربنا كبير ربنا كبير عقوبته اكبر من اي عقوبه وثوابه اكبر من اي سواب وحبه اكبر من اي حب سبحانه وتعالى على فين يا شباب على فين يا شباب العمود الفقري بتاع البرنامج التوصيات على فين على سجاده الصلاه على الجامع على السجاده على المصحف على حياه كلها عباده من ربك الذي تعبده هو ده كان هدف درس الليله مادام الامل في ربنا كبير اللي واقفين على بابه هنقف على بابه هجيب سجاده الصلاه واوقف على بابه هنصلي التراويح يا شباب ايوه ان شاء الله يلا انطلقوا والتهجد اوعوا تضيعوه اوعوا تضيعوا التهجد يعني بتجيب التراويح نميلك ساعتين وصحى تهجدي للفجر يا اخواننا سجاده في رمضان فكر لا افكر الصباح والمساء وجلسه الضحى يا شباب ركعتين الضحى صلاه الوت انت بتقول ايه انا بقول لكم موتوا نفسكم في عبادتوا موتوا نفسكم ده ربنا كبير مش هيضيع اجر المحسنين ربنا معاكم حنانا من لدنا يا اخواننا اشعاره اللي احنا سمعناها الوقت كلها ولا نضيع اجر المحسنين نطيب برحمتنا من نشاء فانك باعيوننا وحنانا من لدنا سبحان الملك الجليل ودعاء والكلمه العظيمه في سوره الضحى ما ودعك ربك ما ودعك ربك ابدا سبحانه وتعالى يرسل السماء عليكم مدرارا ولا هم بنا يصحبون واخيرا واليه يرجع الأمر كله يلا يا شباب على العباده يلا يا اباء ويا امهات على العباده الامل كبير الباب مفتوح أظن ابواب السماء الوقت اتفتحت لنا من الامل اظن دلوقتي قلوبنا مليانه الم وامل وعشم في ربنا اظن دلوقتي مستبشرين أظن الوقت ربنا اصلني الوقت احنا شايفين بعنانا اللي في الخزاين من عطاقات ومستنيين بس ان الحلقه تخلص ونجري وننطلق هنقطع سجقيد الصلاه يا رب هنمحي جلدة المصحف من كتر الاله يا رب هنسبحك ليل نهار ليل نهار يا رب مش هنضيع ولا جلسه ضحى بقى يا رمضان يا رب هنصلي النوافل الرواتب وهنلحق تكبيرات الاحرام وهنذكرك ليل نهار يا رب يا رب ولكن اعننا يا رب يا من لا تضيع أجر المحسنين يا رب اجعلنا باعينك اجعلنا باعينك اجعلنا من المحسنين يا رب كن معنا يا رب لا تتركنا ما تسيبناش لوحدنا يا رب محتاجين لك يا رب يا رب محتاجين يا رب يا من تصيب برحمتك من تشاء اجعلنا من تشاء يا رب يا رب اصفنا برحمتك العظيمه الواسعه يا رب اللهم ادخلنا في رحمتك وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم افتح علينا اللهم فتحك اللهم نصرك اللهم نورك اللهم بركتك اللهم هداك اللهم حفظك اللهم رزقك اللهم غوثك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير